تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلُوهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يوم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 نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قال أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون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 واللهَّهُ غَنِيٌ حَلين ياأَُّهََّينَ آمَنوا لَا تُبطِلوا صَدَقاتِكُمْ بِالمَنِّ وَْأَذ لا تُبَطِلُ صَدَقاتِكُمْ بِالْمَِّ وَالْأَذَا كََّذِي يُ فِ قُمَا لَ كََّذفِقُ ماَا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 ومثل الذين ينفقون اموالهم مبتغى مرضات الله وتثبيتا وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل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 خَيْلَهُ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي من تَحْتَهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ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 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْنَعُوا الْمُحْسِنَ أَن يُنفِقَ وَلَسْتَ بِآخِذٍ بِهِ وَلَسْتَ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضَ فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حميد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 مَ يُؤتَ الحكمَةَ فَقدَد أُوتَ خَيْرًا كَسرا وَمَا يَذكَّرُوا إِللاا أُلُ الأباب وَمَا أَن سَقَتُم مِ فَقَة أَ نَ ذَقْتُم مِ الذْرين فَإِن اللهَّهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ من سَيِّئَاتِكُمْ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 وَماَا تُمْ فقُون خَيْرِ وَفَ إِلَكُم وَأَتُم لا تُظلَمون للِْفُقَر إَّ بِينَ أأَفْصِروا فِي سَبِيلِ لاَا يَْستطيعونَ ضَغْباَ لاَا يَْطيعونَ ضَقْباًا فِي الأْرض يحسَبُهُم يُجاهلُ أأَظْم أَمِنَ التَّعَّف عرففُهُم بِسمَاهُم لَا يَسْأَلونََّ سَائِلحَافَ وَمَا تُمْ فِقُومٍِ خَيرِم فَإِن اللهَّهَ بِهِي عَمَّذينَ يُمْ فِ قُونَ أَمولَهُم بِالَّْلِ وَنَّهَ رِسِ الرَو وَعَ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلكم بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربي فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وامرهم الى الله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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الذكاة لهم أجرهم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 ان كان الذي عليه الحق سفيهن او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل له او لا يستطيع ان يمل له فليمل بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فَإِلَّمْ يكُونَ رجُ لَْنِ فَرَجُلُ وَمْرَأَتَان من, مَّنْ تَرضون مِن تَرضونَ مِنَ الشّهَدَ إِأَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُماَا إحداهما فَتُذَكرِرَ إِحْدَهُمَأُخْرىق وَلَا يَبْخَسُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا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 وَإِن كُنتُم على سفرٍ وَلَم تجدوا كاتبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير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 فَنَصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشُدَّ لَكَ وَتَسْنِدْكَ وَرَفَعْنَا لَكَ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 فيتبعون ما تَشَابَهَ منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل دِين رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا, ربنا لا بعد إذ هديتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَاجْعَل لَّنَا لِسَانَ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 ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود النار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 وَبِئْسَ الْمِهَاد قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ رأي العين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 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُنْقَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسَوْمَةِ وَالْخَيْلِ الْمَسَوْمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحِرْفِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدنيا وَاللَّهُ عِندَهُ حِصْنُ الْمَأْوَى قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الأزيز الحكيم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 ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون, ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من فبشرهم فَتَدَشَّرَهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ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 وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ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 وتُلجُّنها في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب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 تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني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 وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنَّنِي سَمَّيْتُهَا مَقْيَماً وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك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 وَمَا كُنْ تَ لديهِمْ إذُلقُونَ أَقَلَامَهُمْأَهُمْ يَكْفُلُ مَريًا وَمَا كُنْ تَ لدييْهِمْ إذ يَخْتَصمُون إذ قالَالَةِ المَلَائِكَةُ يَا مَرِيَمُ إِ اللهَّه يُبَشِرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْه اسمُْوهمَسح بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره وجيها في الدنيا والاخره ومن المقرب ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قالَت رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ جيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم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 آية لكم إن كنتم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 إذ الطلَ اللهَّهُ يَعسَاءِ متَوَفّكَ وَرافِع كَ إلَ وَمطَهِرُكَ مِنَ الذيينَ كَفرَوا وَمُطهِرُكَ مِنَ الذيينَ كَفرَروا وَجَعلُ الذيينَ التَّبَعُكَ ثَْق الذيينَ كَفرَوا إ يَوْمِ القامَ ثم م إِلَ يََجعُكُمْ تَأحكُم بَيينَكُمْ فيِي مَاكُمْ تُمْتِيه تَخْتَلِفُون فَأَمَّ الذيذينَ كَفَرواوفَ أعَذِبُهُمْ عَدَادًا شَديدًَا فِ الدُّنْيَا وَآخِرَ وَماَا لَهُم مِ صِد وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ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 فَقُلْ تَعَ نَدْع أَبنَا أَنا وَبَنَ أَكُم وَنِسَ أَنا وَنِسَكُمْ وَأَنْ فُسَنَا وَأَن فُسَنَا وَأَنفُسَكُمْسُم نَبَتَهِل فَُّا نَبَتَهِلفَنَجعَ عَنَةَ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 فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم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 أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَظُنُّونَكُمْ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا وَمَا يَشْعُرُونَ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 وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم وما يزكيهم ولهم عذاب اليم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 وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُونَ قَُّ يَقولونَ لَِّ سِكونوا عبَادَلِم دُون اللهِ وَلا وَلك كُ رََّينَ بِمَاكُْ تُم تُعَِمُونَ الكِتابابَ وَبِماَاكُُم وَبِماَاكُْ تُْ تَدَّسُون وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَاتَّخِذُ الْ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 آمَن بِلههِ وَماَا أُنزِل عَلَنا وَما أُنزِل عَ إذره مَ وَإِثم على إبراهيم وإسماعيل وَإِسحاقَ وَوييععقُوبَ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 لَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ والله لا يهدي القوم الظالمين اولائك جزاؤهم ان علىهم لعنه الله ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 َّذينَ كَفَروا بَعدَئِم لِهِم سُ ثم مَزدادُ ثمُزدادُ كُفْرَلا تُقُضَلَ تَوبَتهم لَ تُق بَلَ تَوبَتهُم وَأُولائِكَهُ مُ